قَدَّرَهُ تَقْدِيرا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئا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 كُنَّ إفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ نَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أُنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبَهُ لَكَ الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي أَشْعَلَ لَكَ نَارًا أَجْعَلُ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ تجري من تحت الغل انهار قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيغا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً أَوْ مَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ إِذْ أَمْكَنَهُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نس الذكر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِ سالينا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون ويمشون في الأسواق ودعنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقانا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ أَمْنَاهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْ ثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء أُبِلْ غَمَامٍ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تُنْزِلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ يقول الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعذ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أ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 تَبِيحُ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أولئك شر كانوا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم ودعناهم لِن ناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرن بين ذلك كثيرة وكل ضربنا له الأمثل وكل تبرنا تبين ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوق أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن تَخَذَ إِلَٰهًا هُوَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْكُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ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 نغار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء صهورا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه من خلقنا ونسقيه من ما ولقد صرفناه بينهم لي الذكر فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية الذِي رَأَى فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ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 وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَهْيَ الْعَجْمَاءَ فَعَوْمُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَنْ علكم عليه من اجر الا من شاء ايتخذ الى ربك السبيل واتق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 ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء ابراجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل وال خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم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 إنها ساءت مستقراً و مقام، والذين إذا فقول لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قوام، والذين لا يدعون مع الله إلّا آخَرَ آخر ولا يقتلون ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناً وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإن يتوب يَتُوبُونَ الله اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخروا عَلَيْهَا وعم يانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا واجعلنا للمتقين اماما أولا يجزون الغرفة بمعصبا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما